من يُطِعِ الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه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 فما لكم في المنافقين فأتيني والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَالدُّولَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ أَحَدَّ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَخَذُوْهُمْ وَقَتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَوْ وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميفاق أو جاءوكم حصرت صدورهم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 ياكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.